قَرْيَتُكَ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكْ لَا وَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آثِمٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ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 حميما فقطع امائهم ومنهم من يشتمي اليك حتى اذا قرجوا من عندك قالوه للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولاء الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم مددا واكاهم تقواهم فهل ينذرون الا الساعه ام فَأَتَاهُم بَغْتَةً فَطَجَّتْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُم ذِكْرَاهُمْ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ والله يعلم متقلبكم ومثواكم